إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستدرق وحلوا أساور من فضة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 واذكر اسم ربك بُكْرَةً وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الْعَاجِلَةَ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم